جي تبارك له فرحة عيده ميلاده بول العام الجديد أحلى وأبرك ساعة طبع غربي لا هولي ولا ليمعتاده بس قلبي يعتبرها حيلة الطماعة شوف من خيم على قلبي ودق وتاده دقة خيام بدوي ينجاز له مرباعة أهب يا قلب الهواوي لو يشوف امراده قبل لا ينطق تقدم فالولا والطاعة لا يدور كبرياه ويستريح عناده لو بوزيد الهلالي مات فيه ددراعه يا وليفي وانت لك سلطة غلا وقياده مجلس أعلى بالخفوق وبرلمان وقاعة جعل يفداك الردي والعالم النقادة شلة عند السوالف شارية بياعة لو تركز في كثير وفي بطل رواده تعرف القلب المعنه وتعرف الخداعه لو تركز في منا ولا سهام وغاده تعرف النسمك ثقيل ومرتفع في صاعه جل من مد الحلا ومزعه العباده البشرب على الحلا انت ثلاث اربعه الحلا بالدل بشرب يعطاك زيادة جل شانه خالقي من صورك في ابداعه لو على دراعاتك فضه وفص قلاده ما تزيدك أنت منه جمل الدراعة يا أمغيظ الورد نظرة وجنتك والرادة لا يموت الورد منه على المزراعة عيدك مبارك وجعلك دوم من عواده يا عسامية سنة يارد عليك شعاعة لو يدور الوقت لك سلطة غلاء وقيادة مجلس على بالخفوق وبرلمان وقاعة